ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضو ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يثقون يقولون لئن رجعنا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 فَاصْدُقْ وَعِدْكُمْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ